بوك تو <تصفيق> أصوم دست تسعة وثمانون تسعة وثمانون إمبراتيف <متحدث> إيدا الأمر واحد الأمر واحد تيسي طولكم مرزليف نبي انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا تيسبي شتولكو دولغو نيسبي تولكو دولغو انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا تِدَوَاجِشْ تَوْلَكُ أنت تأتي متأخراً كثيراً هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخراً كثيرا هل لا أتيت غير هكذا؟ تِسِسْمِشْ تَوْلَكُ أنت تضحك بصوت عالٍ هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ تزبورفش تولكو تيفكو. نزبوراي تولكو تيفكو. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تكلمت غير هكذا؟ إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ تي بيش بريمنغو ني بي طولكم نوغو أنت تشرب كثيرا جدا هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ تي بوشش بريمنغو ني بوشي طولكم نوغو أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ تي رابوتش بريم ني رابوتي طلكم نوجو. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ تَيْفُوزِشْ بِرِبَزَةٍ، نِيْفُوزِيْ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرت غير هكذا؟ ميلر. إصحى يا سيد مولر. إصحى يا سيد ميلر. سيدنتة господин ميلر. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. ميلر. ابقى جالساً يا سيد ميلر. ابقى جالساً يا سيد ميلر. كن صبوراً. كن صبوراً. نبرزيتا. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. بوشيكيتا إيدا مومنت. انتظر لحظة. انتظر لحظة. كن حذرا. كن حذرا. كن حذرا. كن دقيقا في المواعيد كن دقيقا في المواعيد نيبيدتا لا تكن غبيا لا تكن غبيا